إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَوْهُ فَنَبَّذَهُ وَكَانَ فِي مَأْزِقٍ يَا بُنَيَّ ارْكَم مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ